يا لا لا لا لا لا لا لا محمد يقول ما كل الحجر باني حيدان يجمع البنا وحيدا الداني الباني يترفع المبنى على قيده والجاحدة ليتها تهدم تعدم ولا تبنى يقو صبر أرض ربي يا هلا لا لا لا لا لا لا لا لا.. صبر أرض ربي يا هلا لا, لا, لا, لا, لا.. سلب بالملح جرباني من بين كل الجمال وحيده الداني غريت في جمالي ما هو على قايده يكمن نصوحا على مثاله ولا تبنى معاد بشر الجمال ولا لا لا لولا المعاد بشر الجمال محمد يقول ما كل الحجر باني حيدان يجمع البنى وحيدها الداني الباني يتاربع المبنى على قيده والجاحدة ليتها تعدم ولا تبنى يقو صبر أرض ربي يا هلا يمهى يلا أكو صبر أرض ربي يا هلا يما لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا صحيح لو يغتزل بالملح جرباني من بين كل الجمال وحيد الداني غريت في جمالي ما هو على قايدة يكام نصوحا عن أمثاله ولا تبنى معاد بشر الجمال لها لا يمهى لولا المعاد بشر الجمال